صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم فَسَتُوصَفُ وَيُوصَفُ بِأَيِّكُمُ النَّفْسُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَّامُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَالْعَيْنُ سَهِيرَةٌ وَهُوَ عَلِيمٌ بِالْمُفْتَرِينَ فَلَا تُظْلَمُ كَتِيبِي لَا عُيُونَ يُرِيدُ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّ إِلَى ربنا the يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ جَوْفًا ذا رَبُّ فَجْعَلُوهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَيُسْلِقُونَ كِبْرَهُمْ لَمَّا سَمِعُوا بِهِ بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكه سَتُورُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50000 فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمٌ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَاللَّعِبِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيناً يُصَرُّونَ إِلَيْهِمْ يَا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِذَنِي وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِمُ الَّتِي تُؤْوِى وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّن نُّجِّي كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى جَعَلَ سَأْوَى إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِنَّ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ فَالَّذِينَ كُنُّوا ذِي يَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ على ازواجهن ام من ملكت ايمنهم فانهم غير ملومين فمن يتو شَهِدَ تِيهُ خَائِنٌ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فما كَيْفَ ثُمُ قِيلَ لَكَ مُفْتَرِينَ أَعْنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِينْ أَيُقْنَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَنِعِيمْ كَلَّا إِنَّ خَلْقَنَاهُ سُمِّيَ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ لا يلقون يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الاجداث سران كانهم الى نصب يمشون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذن ياليك اليوم الذي كان موعدون بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتي قَالُوا رَبِّنَا إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي جَعَلُوْا فِي آذَانِهِمْ جَنُوْعًا وَأَصَارَ عَصَارًا فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَوْشَوِ سِيَادَهُمْ وَأَصَرُّوا يرى يرسل السماء عليكم نذرها ويمتد بهم امواج وذين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منها وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَهُوَ الَّذِي أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم مِّنْ خَرَابٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ سَائِرًا لِتَسْلُكُوا منها ج ج قول نوح وان انهم عصوني واتبعوا من لم يغرهم مالهم وولدهم الا خساروا وانكروا مكره ولا تذرن ودًا ولا سواعا ولا تذرن ودًا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ابدلوا كثيرا ولا تجد وَلِينَنَا إِلَّا غَلَلًا مِنَّا خَطِيئَاتِهِمْ مُغْرِقُونَ فَأُدْخِلُونَا نَارًا فَأُدْخِلُونَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَرَى عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا أَبَغِثْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَ لِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ولا الظالمين إلا تبهرا. بسم الظَّالِمِينَ إِنَّ الرحيم لَاؤُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَاؤُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بل يريد الانسان يفجر امامه يسال ايانا يوم القيامه فاذا دارت البصر وخسف القمر وجموع الشمس والقمر يقول الانسان سَنَيَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَصِيرُ كَلَّا لَا وَالُو إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنبَأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى هَيَبَ الصِّيرَةُ وَلَوْ ألقى معذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرأناه فإذا قرأناه فاسترجع قرأناه ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا رَبُّهُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرٌ كَلَّا إِذَا ذَهَبَتِ السَّقْرَةُ وَقِيلَ مَرْقُومٌ وَغَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالكَفَّةُ السَّاكِنَةُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ جَهَدَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَقَطَّعُ أَوْلَى لَكَ فَأُولَاتُمْ أَو لَاكَ فَأُولَى, فأولى يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ نُطْيًنٍ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً ثُمَّ خَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عسا وان ناشرات نشر فالفارقات فوقا فالملك يا تذكره عذرا او نذرا انما ما تعدون لواقع فاذا النجوم قمست واذا السماء فُرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل أُقيتت لاي فَاللَّكَ لَنَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم فَأَرْسَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ ظَلَمُوا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَإِنْ تُجِبُوا ليقوم الى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الله انها قوم بشعر كالقصر كانه جملة كذّبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال فَوكي هَ مِنَ مَا يَشْتَهُون قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي بيين قلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا البيب فبي اي حديث عنده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عنا تسا يَعْلَمُونَ تَرْمْنَجَعَلَ الارضَ مِهَادًا وَالجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا جعلنا نهارا معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا ترجاها لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ في حادث فكانت أبوابا وسيره الجبال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 فَلَا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذات البروج واليوم موعود وشاهذ ومشهود قيل لا اصحاب إِنَّهُمْ عَلَيها لَقَادِرُونَ وَهُمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ لَشُهُودٌ وَمَا لَكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الْعَلِيِّ الْحَمِيدِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ النَّبِيَّ لَأَمِنٌ وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَعْضَ شُرَكَ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ الْغَفُورُ وَالْوَدُودُ ذُو المجيد الْمَجِيدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا هل اتى حديث الجنود سلاون او ثمول بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراءهم محيق بل هو قران مجيد في لوح المحف بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والقرق ولا اجراك لا طائق ان نجم الساقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينذر الانسان من نقلق قُلِ قُمْ مِمَّاﺀٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ دَيْنِ الصُّلْبِ وَالدّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُسْتَرَاهُ وَيُفْتَمَى لَهُ مَنْ قُوَّتِ هل لن يصل والسماء ذات وجع والأرض ذات صدع إنه لقول ثسل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا تمني لي كافرين امهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى رجع له غساء ان احوا سنقرئك قلا تنسا الا ما شاء ام انه يعلم الجهر وما يخفى ولو يسترك فَذَكِّر إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى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 صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بسم الله الرحمن الرحيم لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ مُنْكِحٌ بِهَذَا من الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ وَعَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَذِيْنَاهُ نَجْزِي يَوْمَئِذٍ مَّسْغَبَةٌ يَجِنُّ مَن ذَا نَقْرَبَ أَوْ مِسْكِينًا دَامَتْ ضَرَبَ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اولئك اصحاب اليمين والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه عليهم نار موصله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها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 فالهمها فجورها وتقواها وقد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ هم أشقاها فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فجَمَعَ عَلَيْهِم رَبُّهُمْ بِذَنبِهِم فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُونَ قَبَآءَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ شَأْنَكُمْ لَشَدِيدٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فَسَقَنا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى عَلَيْنَا لِلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَعَنَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَثْقَلُ الَّذِي يَدِيمُ مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى لا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فكفترب الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضاللا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فامن اليتيم فلا تقهر